موقع روائع التلاوات يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلم ان غنمتم من شيء فان الله كله الرسول ولى بالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتوا بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما على عبدنا يوم الفرقان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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وان الله لسميع عليم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 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقِيعُوا اللَّهَ رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا من يارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا ظالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فَلَمَّا تَرَأَتِ الفئتان نكص على عقبيه إِنِّي بَرِيَّهُمْ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّهُمْ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا الله إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ والله شديد العقاب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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من وبينهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غيرا نعمه انعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا لفرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم لِمَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ فَإِمَّا تَذْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَاشْرَدْ بِهِمْ عَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَاشْرَدْ بِهِمْ عَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن من خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوه إنهم لا يعجزون وَاعِذُونَهُمُ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ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 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن انكم منكم ايه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فانكم منكم ايه صابره يغلبوا مئتين وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَاحَةٌ حَتَّى يُذْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا واتقوا الله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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ مَوْلَى لِبَعْضٍ إِنَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آموا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عليم بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِنَّ تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ أَحَدَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ رَبِّهِ ثُمَّ بِلِغُهُ مَأْمَنَهُ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 فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا وناذمة يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا اصْدُدْ دُعَاءَ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآمَ كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاهِمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فإن تابوا واقموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وان كثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا ائمه الكفر انهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا, وهموا بإخراج الرسول وهو بدأوكم أول مرة اتَّقُونَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حَقٌّ أَنْ تَخْشَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ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 أم حسبتم ما تركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا